الفكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره الرحمن لخطات اجلالا وتسبيحا له سبحانه رب نظيم الشان يَا لَهُ وَلَا يُعْلَى وَجَلَّنُ نُبُهُ وَصْفَاتُهُ كَمُلَتْ بَاقٍ وَيَبْقَى مُلْكُهُ هَذَا افنا كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذو محكم التنـزيل خير بيان قد عم ما ارجى بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزيّنت بكواكب لجمالها رفيات بلا اركانني والريح تجري سَحَبُ بِأَمْرِهِ يُحيي بِهَا مَن ما مَاتَ مِنْ بُلْدَانِ آدَا وَبِالآيَاتِ تِلْكَ الَّتِي دن يقض مضاجع الطغيان واذا السماء تشققت منها ولما وعد الاله باخر الازمان والارض غير الارضها ان جبالها نسفت امام عياني وتفجرت فيها البحار بامره هذا هو وصف الوادي بالقران والكل من بعد الممات هم نحو الاله الواحد الديان في ذلك اليوم العظيم نفوه سناء حشرات وهقد خاب ذنكراني فِيهِمْ حِسَابٌ عَادِلٌ يَسَاعَدُ مَنْ ثَقُلُوا عَلَى الْمِيزَانِ يَسَاعَدُ وَجِنَانُ رَبِّي فُتِحَتْ يَتَقَلَّمُونَ بِأَنَّ عُمَّ الرَّحْمَنِ تَحَرَّمَ رُومٌ قَبْضَةَ الشَّيْطَانِ يَتَفَكَّرُونَ بآي خَالِقِنَا الَّتِي نَطَقَتْ وَتَدْعُونَا إِلَى الْبِهْمَانِي يَتَفَكَّرُونَ بِآيِ خَالِقِنَا الَّتِي نطقت وتدعوننا